إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ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 قد الْآيَاتِ الآيات لقوم يعلمون فهو الذي أنشأكم من نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَتَشَقَّقَ فِيهَا قد وَالْأُنثَىٰ الآيات لقوم يفقهون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 ومن النخل من طلعها طن ودانية وجنات من أعناب الزيتون ورهم ما نمشت بهم وير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إِن فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَمْ يَبْنُونَ مَعَهُ كَهَٰرَقُولُ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة فخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم